Book 2. 22 22 Small talk kolm. Muhada fatun kasira, rakam felatha. Muhadhafa kassira, rakam felefa. Kas te suitsetate? Hel tudahin? Varem jah. Sabikan naam. Sabikan naam. Aga enam ma ei suitseta. Läkin al-ään laudahinu katjian. Läkin al-ään laudahinu katjian. Kas teid häirib kui ma suitsetan? اي يزعجك ان انا دخنت اي يزعجك ان انا دخنت لا على الاطلاق لا على الاطلاق سي هييري ميند هذا لا يزعجني هذا لا يزعجني يوتته Hel ta shrabu şey'an? Hel ta shrab hadratuka Üks konjak. Wahed konjaak? Wahed konjak? Hei, pigem üks sõlu. Laa, äl-afdal piira. Laa, äl-afdal Reisite te palju? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ يا, <تصفيق> peamiselt نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلات عمل. Kuid ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا on alle skuumus ما هذا الحر ما هذا الحر ja täna on täielikult kuum naam al-yawm harrun jiddan fa'lan naam al-yawm لنذهب الى الشرفه لنذهب الى الشرفة. غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفله تولتت هل تاتون أيضا؟ هل تاتون ايضا يا مي اولما كوتسوتو نعم